إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما وما أزل الرحمن من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 لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِذُكْرَتُمْ أن بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِيَّارِدٍ الرَّحْمَانُ بِضُرْدِ الَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا الَّفِي ضَلَالِ مُبِينٍ إِنِّي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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم, فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر, بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم